الساعه بحول الله ع ل م ن ز ل ة من منازل ا ل إ ي م ا ن وهذه ا ل م ن ز ل ة هي م ن ز ل ة ا ل أ و ا ن م ن ز ل ة ا ل أ و ا ن ل ن المنازل ا ل إ ي م ا ن ي ة ا ل ر ق ي ع ة ذكرت في ا ل ق ر آ ن ل م ف ه و م ه ا ولها م ف ظ يشير إ ل ي ه ا وذلك قوله سبحانه وتعالى الم يان للذين آ م ن و ا أ ن ت ف ش ع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم ا ل أ م د ف ق ط ت قلوبهم وكثير منهم فاسقوا الم يان ي أ ل م يان ي من ا ل أ و ا ن و ا ل أ و ا ن هو ل ح ظ ة الفعل و ل ح ظ ة الانجاز وموعد معلوم يقع فيه ما كان يرتجى يقع فيه ما كان يرتدى فيسمى حينئذ أ و ا ن ا أ ي وقتا معلوما وموعدا محددا ولذلك قال الله عز وجل أ ل م يان للذين آ م ن و ا أ ن تخشع قلوبهم من ذكر ا ل م يان أ ل م يحن الوقت بعد موعد محدد يذكره ا ل إ ن س ا ن في نفسه ولكنه يؤجله و ي ر ش ب ه ف م ا يقع لنا في عزمنا على ا ل ت و ب ة الشيطان اللعين يذهب ب ا ل إ ن س ا ن مذاهب ا ترجئ أو يرجئ ا ل ت و ب ة لسببها يقول اليوم أ ت و ب غدا أ ت و ب اليوم أ ذ ك ر الله عز وجل غدا أ س ت ق ي م على ا ل ص ل ا ة غدا أ ت ر ك هذه ا ل ف ع ل ة ا ل س ي ئ ة غدا غدا وسوف وتاء وهكذا ولذلك ف إ ن الله عز وجل نبه المؤمنين ا إ ل ى خ ط و ر ة هذا الارجاع النفسي ا ل ش ي ط ا ن فقال سبحانه أ ل م يان ي للذين آ م ن و ا فهو يخاطب الذين آ م ن و ا المسلمين المؤمنين لا ح د ي ث ه ن ا عن ا ل ك ف ا ط في ه ذ ه المنزل الحديث هنا عن المؤمنين عن الصالحين وكان الخطاب أ و ل ما كان في هذه ا ل آ ي ة م و ج ه ل ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم ثم ل ل أ م ة ا ل م س ل م ة بعد ه إ ل ى يوم القيامه ترميان للذين آ م ن و ا أ ن تخشع قلوبهم لذكر الله واش إ مازال مازال الوقت ليك أ ي ه ا المؤمن أ ي ه ا المؤمنون ب س ترجعوا لله عز وجل قلنا ولا يستثنى منا أ ح د ما ر أ ى آ ي ا ت الله في أ ن ف س ن ا وفي العصاه كل ي ت م كم شفوا البراهين بي ا لله عز وجل تقع وتتنزل بعد تنزلها في ا ل ق ر آ ن الكريم تتنزل في الواقع ل ح ظ ة بعد ل ح ظ ة زمانا بعد زمان وفي كل مكان بدءا بانفسنا وانتهاء ا ب ا ل ا ف ا ق افاق البلدان وافاق السماوات و ا ن ف ض ا ء ا ت كل ذلك لا ر ى باعيننا ونشهد نشهد آ ي ا ت الله ا ل ب ر ا ه ي م ب ي ا ل الله عز وجل كتوقع كل م ر ة الناس المسلمين ب ي ا هذه ا ل أ م ه ا ل ث ا ن ي ة يشوفوا هذا الشي بعينهم ويسمعوه قوتهم ومع ذلك بقي ا ل إ ن س ا ن يقول ليوم غضبان ل ا ل وهو يرى أ ن أ م ا ر ا ت ا ل س ا ع ة فتره وقائعها بين يديه كثير من ا ل أ م و ر التي حدث عنها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل أ ن ه ا من العلامات التي تقع بين يدي ا ل س ا ع ة اليوم الزاقم ما ش ي ك تقع ت ق الزحمه وكان ح وحبا وحبا و أ و ل ى بالمؤمن ان يعتبر ذلك نذرا و نذرا و انذارا من الله عز وجل للناس اجمعين وللمسلمين خ ا ص ة ولذلك المؤمن الكيس الفاطم و إ ن م ا المؤمن الكيس الفاطم المؤمن ل ع ن ه العقل فاطم حيز فيه ا ل ك ي ا س ة يحط الحاجات في ل م ك ا ن ديالها وتصرف ب ا ل أ س ل و ب الحكيم المؤمن ا ل ى هذا لا يرجئ توبته ولا يرجئ صلاحه ولا لدقيقه لا يقول شيده بل يصوب حالتي وابنتي وثنه فيبادر ويسارع هاربا إ ل ى الله عز وجل هاربا من الفتن ما ظهر منها وما ب ط ر هاربا من الناس من شرورهم ومصائبهم أ ن تنزل به أ و أ ن تنزل بداره أ و قريبا منه هروب ولكنه ليس هروب الجبان ل أ ن الذي يسر إ ل ى الله لا يكون إ ل ا شجاع الجبان يسر إ ل ى ا ل أ ش ي ا ء الجبان ل خ و ف ح ق ي ق ة ي م ش ي ا ل ح ا ج ة ل م ا د ي ه ي م ش ي ا ل ح ا ج ة كيف يرده ف أ ع و ي إ ل ى جبل يعصمني من الماء هذا جبن أ م ا المؤمن ف إ ن ه يقوم اني ذاهب إ ل ى ربي س ي ا د ي فالمؤمن الحق الذي يفر إ ل ى الله لا يكون إ ل ا ش ج ا ع والجبن أ ن تفر إ ل ى ا ل أ ش ي ا ء إ ل ى النواد إ ل ى ا ل أ و س ا ن ا ل ح ج ر ي ة و ا ل ب ش ر ي ة هذا جبن هذا مرض ومن هنا ا س ت د ع الله المؤمنين ودعاهم منبها و م و ق ر ا إ ي ا ه م من غفلتهم انميان للذين, للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله باش القلب يخشع لذكر الله وما نزل من الحق والحق الذي نزل نزل في صور ي ن ش ت ا نزل في ا ل ق ر آ ن وفي ا ل ق ر آ ن الحق اللي نزل ويتكلم عليها ل ل ه عز وجل منه ما هو ق ر آ ن وما نزل من الحق ومنه ما هو أ ي ا م من أ ي ا م الله أ ي ا م الله الحوادث ا ل ر ه ي ب ة التي تقع بالناس في الدنيا وتكون براهين على وجود الله وعلى قيوميته للكون أ ن ه م داب ا ل ك و ن جياله ن ث ي ر كما أ ر ا د سبحانه وتعالى فهو حي قيوم وما نزال من الحق ولا ي ك و ن كالذين اوسوا الكتاب من قبل في أ ه و د ا ل ن ص ا ر ى هاجم لهم التوراه وهجم لكم ا ل ا ن ج ي ل أ و الانجيل ولكن لم يتذكروا ولم يذكروا ت ل ك و كل ذلك ن ك و ما ذكروا به ن س و كتاب الله وكلمات الله فطال عليهم ا ل أ م د ازمان واضعهم ا ل د ا مسموح الموعظه ومسموح الذكر ى بسبب انقطاعهم عن سماع كلام الله وتلاوه ن ا كتابه ا و و ط و ل ي الزنان الله بعيد ج ل القلب بالأطوى ل يصيب ب فقطت ق م فقط القلوب البعد الله ويحصل ل بسبب بعد عن ذ كتابه ن وهو الفسق والخروج عن منهج الله وكثير منهم فاسقون فالله سبحانه وتعالى في ب ه ا ل أ م المسلمه حتى لا تقع في ما وقعته اليهود و ا ل ن ص ا ر قبلهم ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من ق و م بس ما ن ق ع و ك بشيء ل ق ع و ك ف ي ص ي ب ن ا من, من عذابه نعوذ بالله من عذابه في الدنيا والاخره ف بشيء قال مؤمن مرتبط بالله عز وجل مرتبط بالحق وكل ما يقع في الكون هي الاشياء ي ر ا ه بعينه ي ق ر أ فيها أ م ر الله غلط لي كي ق ا ا ل أ م ة حينما تضل عن منهج الله وتخسر كل ما يقع في الدنيا من أ م و ر ا ل ط ب ي ع ة و أ م و ر الكوارث و أ م و ر الناس في ظلمهم بعضهم لبعض و إ ن ز ا ل الله العقابه بالناس بالبرد او بالمطر او بالاعاصير او بالزلازل نعوذ بالله و كل ذلك يشوف هذا ك ل ش ي ء يبقى يصله اسئله م ا د ي ة ط ب ي ع ي ة او ا ج ت ا ئ ي ة ب ش ر ي ة او س ي ا س ي ة اما المؤمن فلا يرى في ذلك الا ح ك م ة ب ا ل غ ة لا يرى في ذلك الا ان الله يتطرق في ملكه بالعدل كما يشاء وبما يشاء سبحانه وتعالى وكل يتحمل في ذلك ما تحمل من الوزر أ و من ا ل أ ج ر فما كان ينبغي للمؤمن أ ن يرى في الدنيا إ ل ا ت ف ر ف ا ربانيا و ح ك م ة ب ا ل غ ة وما نزل من الحق إ ذ ن هذا ا ل أ م ر لا يقع إ ل ا بالذكر حينما يتذكر القلب ويتذكر يتذكر بالله عز وجل وهذا مساح م س ت ا ح عقول ا ل ل ح ظ ة في الموحد ا ل أ و ا ن ي للذنب ا ل ا س ل ا م ا ل م ي ا ن ي هذه ا ل ا ي ب ق ا ؤ ه ا ت ا ح مساء ا ل م ي ا ن ي الذين آ م ن و ق ل م ا ولا ي أ ت ي ذلك ا ل أ و ا ن ا ل م ي ا ن ي ا ل م ي ا ن ي ا ل م ي ا ن ي احنا ونحن ا نقيس الدين وطنا و ن ق ص ولا نزيد في صلاحنا واخواننا وايماننا م ن الذي يحدث اذا لهذه ا ل أ م ة وكتاب الله يتلى بين ايديها م ن الذي يحدث الذي يحدث أ ن ه ا لا ت ف ر ق باب الاوان حقا هذاك ا ل أ و ا ن الذي تحدث عنه الله عز وجل ا ل م ي ا ن م ب ق ي ن ش البديهه ا ل ح ق ي ق لو ف ت ن ا ه لوجدنا ا الله عز وجل يمد المؤمن بنور الهدايه والصلاح والتقوى و ا ل ث ب ا ويرى ا ل أ ش ي ا ء ع ج ي ب ة ك أ ن م ا يراها ك أ ن م ا يراها وهي سخره لاذن الله تماما كما يراها المؤمن حينما تفارق النفس بدنه فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم ح د ي ث ذو حد ودقه في النظر لانه ا ل إ ن س ا ن حينما يندو عنه ثوب البدن لكي ب ن ع ت شويه حق البدن النفس ح م ل ا زرع الزبات هو البدنيات ملكته العروق يعني أ ن ه ا ط ا ر ق ه البدن وذلك هو الموت ما زالت داخل البدن فهي ملبسه برداف ا ل م ا د ة لا ترى الحقائق تماما وحينما ت ن ظ و بدنها ت ت م ع شويه ه ل ه هما لحم الدم والجسم تتحرر حينئذ من حجوبي الدنيا و غ ش ا و ة ا ل م ا د ة ف َ ت َ ر َ حقائق ًَ ا غ غ ي ب التي َّ ق د َ لها ت َ ر ه ا ك َ م َ ليس ِ ف َ ك َ ش َْ ن ا عنك غصاك َ ف َ ب َ ط َ ر ُ ك َ اليوم َْْ الحديث المؤمن قبل ان يموت قد يرى الحقائق ا ل ق ر آ ن ي ه واضحه ناقعه يشاهدها يعني البصيره لعيون القلب فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل、قلوبه. القلوب التي في الصدور、الروح. أ ف ت ي د ة النفس ح ي ن م ا تبصر و ت ش ا ه د فرحا حقائق ا ل ق ر آ ن ي ة ن ا ز ل ة ك ل ي و م أ ن ت س ع ق ل و ب هم ل ذ ك ر ا ل ل ه وما ن ز ل من الحق إ ذ إ ذ ا فشع القلب ر أ ى و ش ا ه د م ا ش ه د م م ا ن ز ل من الحق يره في ويشهده واقعا الأحضر كل يحضره ب م ج د ا ن ه وبخلفه فلا يستطيع حينئذ ان يرى في حركات الكون كله إ ل ا ا ل أ م ر الرباني يتصرف هنا ويتصرف هناك ويهدم هذه ض ه ك ه ولكن حينما ت ع م ل ب ص ا ر والعياذ بالله و ت ع م البصائر ف إ ن ا ل إ ن س ا ن يرجع ا ل أ ش ي ا ء إ ل ى ا ل أ ش ي ا ء فيكون عابدا لها حينئذ يكسر الاشياء التي تقع ب أ ش ي ا ء أ خ ر ى ويجعل ا للاشياء أ ش ي ي ا ء ع ل أ أ س ب ا ب ا ً ويحصر غايتها في أ س ب ا ب ه ا لما ت ي بدتها السبب و هو الفاعل الحقيقي بينما الأسباب كل ا ل أ س ب ا ب م ف خ ر ة و إ ن م ا الفاعل الحقيقي هو الحق سبحانه وتعالى إ ذ ن طريق ت ص ي ل هذا المعنى ا ل أ و ا ن وسوء ا بابه انما يكون بامر واحد فقد يطاع عليه ا ل ق ر آ ن الكريم أليان للذين آمنوا ان يامن الذين آ م ن و ا ان تخشع قلوبهم لذكر الله ذكر الله لم ا نذكر الله أ ح ي ا ن ا كثيرا ولا ي ح ص ل لنا هذا الكسوف ن ق ر أ ا ل ق ر آ ن و ا ل ق ر آ ن ذكر الله نصدق ونهلل ونكبر وذلك ذكر الله نصلي ص ل و ا ت ا ل خ م س ة وقد نزيه وذلك ذكر الله ولكن معناته قل لنا يحصل هذا الخشوع ر النيان من للذين آ م ن و ا ان تخشع قلوبهم لذكر الله لان المشكله ان الذكر يقع باللسان فقط ولا يقع بالقلب وانما الذكر ذكر القلب م ع ن د الذكر كما يحقق بعد ما معنديش الذكر بالعربيه ضد النساء هذا العصر في الاستعمال العربي الذكر كالنتي فاللسان انما هو ع ل ا م ة على الذكر وليس هو عياس الذكر اللسان هو ع ل ا م ة على الذكر ولكن ا ل ن ف هو الذكر إ ط ل ا ق ا الدليل على ذلك إ ن ك قد تقول كلاما بلسانك ولا تعيش حرم الركب اللسان بالفم هو تصحب الرب بلسان في العقل إ ذ ا أ ن ت لست ذاكرا غاسل وخمس ث م ر ت سلم فاللسان إ ذ ا ليس هو الذاكر الحقيقه انما هو علامه يدل على ذكر القلب وما ظ ن ه غير ق ط ع ي ة ه و م ظ ن ه غير ق ط ع ي ة يعني ماشين يبني يدخل في اللسان راه القلب ذاكر مش م ق د ر ة قد يذكر اللسان ويرسل القلب إ ن لم تحقق معنى الذكر و ت ق ي ق ه إ ن م ا هو بنص ا ل ق ر آ ن ي أ ن يقع الحرفان بالله أ ن ينوي الذين آ م ن و ا أ ن تخشع قلوبهم لذكر الله لذكر الله فينبغي اذا أ ن تذكر الله يعني أ ن تتفكر ليس بذات الله ولكن في أ م ر الله سبحانه وتعالى يكون عن ا س ت ع ش ا ق شعور ب أ ن ك مخلوق من خ ا ل ق و ب أ ن فوقك رب أ ح ي ا ت ك وخلقك ورزقك وهو ا ل آ ن وفي كل وقت مهين على الكون كله وهو سبحانه وتعالى فوق الزمان وفوق المكان يسير بنيه كلها سبحانه وتعالى كما أ ر ا د وكما شاء و ب م شاء فهو حي قيوم لما ا ل إ ن س ا ن ب ذ ا تصور ح ق ي ق ة ر ب ا ن ي ه بقدر فقد بدا في ذ ك ر في المعجزه ا ل د ا ف ه و كان مقريا أ و مسبحا ً ومهللا ً ومكبرا أ و مرتلا ً قارئا ً أ و ما شئت من أ ن و ا ع ه جميع ا ل ا ل ا يكون الذاكر ذاكرا إ ل ا إ ذ ا شعر بالمعنى الوجداني ف ش ل ضرر و معنى العلمي ز م ي ه م ت ف س ي ر ي فماذا شد ضرر و يفهم المعنى الوجداني يعني ي ح ف ل أ ن ه الان يذكر الله وان ر أ ع معنى ذكر الله أ ن يشعر بمخلوقيته من خ ا ل ق سبحانه ان المخلوق خلقه رب ا ل عظيم و أ ن ه عبد لمالك عظيم وسلطان كبير سبحانه وتعالى اسمها باحساس انت إ ذ ن بدات الذكر ومن ع ج ي ز التعابير ا ل ق ر آ ن ي ة التي تعرف بالله وتساعد المؤمن على ذكر الله النيان للذين امنوا ان ت ك ش ع قلوبهم لذكر الله من اجل ذلك ومما يجب على المؤمن أ ن يعيه ويحفظه ويضبطه ت أ ر ي ف الله بالله الله س عز وجل عرف بذلك في كتابه الكريم و إ ن م ا رائع ت أ ر ي ف الله بالله أ س و د ما وقع في آ ي ة الكفر من س و ر ة البقره ة في آية يحفظها صغارنا و أ ب ن ا ت ن ا و أ ب ف ا ر ن ا وهي آ ي ة ك و ن ي ة عظيمه ما قدرناها حق قدرها والله لو ق د ر ن ا ه ا حق قدرها لامر غفل عنها امرؤ ق ط فايقبرك ل إ ن س ا ن اتركها و إ ذ ا ق ر أ ه ا ا م ت ل أ قلبه ا ن ت ل أ قلبه إ ل ى د ر ج ة الحيوان لحب الله و ب ا ل ر غ ب ة ا ل ش د ي د ة ا ل ش و ق العظيم إ ل ى الله و أ ح ب ه قبل أ ن أ ذ ك ر ق ص و ر معانيها ان اشير إ ل ى ما جاء قبلها بخليل وذلك قوله عز وجل يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا أ ن ف ق و ا مما رزقناكم من قبل ع ياتي يوم لا بيع فيه ولا خ ل ة ولا ت ف ا ع ة والكافرون هم الظالمون ل ت م راها مباترتنا الله لا إ ل ه الا هو عزيز ش و ف ه ذ ه الا يلون اللي قبلهم ا ل ا ي ا ت ك ر س ي ف إ ن ه ا ف ا ت ح ة ل آ ي ه ق ر س وتعطينا هدم على العجيب لذكر الله عز وجل الله سبحانه وتعالى ب ج م ل ة ا ف ت ئ ن ا ف ي ة ن د ا ئ ي ة بدا بها الكلام الجديد وينادي من عمل من فوق يعلق على المؤمنين سبحانه وتعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا م ع ا ك ش ي ا ل ص ط ف ى ل المنافسين نعم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ا ل ه ي ه الكلام ما يوصل القلوب إ ل ا إ ذ ا كنت مؤمنا يا ايها الذين آ م ن و ا أ ن ف ق و ا مما ر ض ع ن ا ك م قال عز وجل من قبل أ ي ا ت ي يوم و ن ق ب ا ئ ل يجي وقت النهار وجاء هذا اليوم في التعبير ن ا ك ل ة يوم و ن يعني في النهار في ما عندهش خطوه هو الضرس هذا المعنى المقصود يوم نكره والتنكير قد ي أ ت ي للتعظيم والتفصيل ف ن ن ا لا لا ا ج ر ن أ ي أ ج ر العظيمه نكره دل على ا ل ض خ ا م ة و ع ظ م ة من قبل ا ياتي يوم نحدثه يوم, يوم لا بيع فيه ولا غ ل ة ولا شفاه ما يمكن تربح ليه ما فيه بالعشره و ا ل د ي ب الحسنه لا تقاخليه ي ع ا و ل ك ويعطيك من د ي ر ه ك ل ه ا هي ت ص ب ر الكبيران اللي ت ت ص ل ب ر ج ا ء انه هذا الصحب ديالك اتخلط معاه كل شيء ك ي ن ص ا ح ب ك و ك ي ن خدمه ا ص ح ب هو اللي ك ي ن ح ب ت ك ا ل ح ي ا ة ديالي تعاونوا ي ع ا و لكم تسلمين سويا و م ي ق و ل ك غير الخير وما تقولش غير الخير اله الصحب توطبك لك ا ل ع ل ا ق ة أ و توطبك العلاقات ليس بين قبله يعني لك ا ل ع ل ا ق ة ت داخلك وكذلك ت و ل ا أ ولادك هم اولاده و ف ل و س ك هم و ابنك ي ق د ر يشري لك ويبيع لك و ا ن ت ه ي ك وكان ك ا ن ل عندك عليه ه و عندك عليه وكذا ا ت ق ل ت ل ي لك خله كما قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في الحديث الصحيح لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن ابي ق ح ا ت ه يعني ا ب رحم صديق, صديق الرمال لاتخذت ابن ابي ق ح ا ت ه خليلا ولكن صاحبكم ت خ ذ الرحمن خليلا كما اتخذ الله إ ب ر ا ه ي م خليلا لانهم يودي لكل بغي صاحب مع ا واحد واحد درجات ل ي ل ما تفرقوش راهما ك ي ن عندي عز من ب ن ك ر شده ولكن أ ن ا فزيت من ابن ادم ماعنديك معه القله عندي أ ع ه ص ح ب ة أ م ا القله ا ل ل ي عندي وحدها ديني و ب ي ن الله عز و ج ف إ ذ ا كانت لك ق ل ة في الدنيا فاعلم أ ن ه ا في ذلك اليوم الذي لا مثيل له لن ت ل ق ع ك ما تنفعش ت ص ن ع ه ي بهذه ا ل ت ج ا ر و ا ل م س ا ك ب الماليه التي ت س ب ي ه ل م ا ل وما ينفعش نهايه الصحه من اللي ينفعك نساويها درجات ب ه ذ ق الفقر ولا ش ف ا ع ما تنفذ مثل وقفتنا ما تقش ف إ ذ ا ك ا ن ت ي النبي شفاعه وهي ك ا ئ ع ه ان شاء الله ف إ ن ا لا تحصل إ ل ا ب إ ذ ن الله س ك ع ت ر ب ي ت على ا ل إ ذ ن عبدك الصالح ش قال عز وجل هذه العباره التي نقف ل ه ا وعجيبه و ا ل ك ا ث ر و ن هم الظالمون أ ج د هذه ا ل ه د الله جاب عز وجل سيتكلم مع ل م ؤ ن سيقول له نوبل ستيل سكوت سكوت ر في هذه الوقظه ا ل ج م ل ة الكافرون هم الظالمون ا ل ا ث ن ي ة ا ل ث ا ب ت ة المستقره من ا ل ج م ل ة ا ل ا ث ن ي ة كالدلع الثبات والاستمرار والتقرار ا بينما ب طبق وبين آ ي ة الكرسي ع ن ي الكافر ظالم الكفر ضارب ل ا ن ه م ع ر ف الله عز وجل ل م يعرف الله ل م يعرف لله قدره فاحذروا يا أ ي ه الذين ا آ م ن و ا لعز بجل ه م أ ن س ق و ا م ن م ر ض ح ن ا ف ا ل ذلك اصبحوا كل الشيء اصبحوا الذين كفروا ماذا أ ص ا ب ه م أ ص ا ب ه م أ ن ه م جهلوا ا بالله ومن عرف الله عرف له قدره و ح ا ض ر ا ه من أ م ر ه رد زاد رد الامر رضي الله عنه ز و و إ ن م ا أ م ر ه الحق العظيم هو هذاك ي و م و فالله سبحانه وتعالى بعد ذلك ناسب أ ن يعرفنا بذاته لكن نعرف الله ح ق ي ق ة وبقي مدان فيقول بالله في بالله في بالله, بالله د ا ب م ا تصدق د ا ب م ا ت ك ي د ا ب م ا ص ر ي د ا ب م ا تستقل فسيكون حينئذ من الظالمين و س ي ش ا ه د ه أ خ ل ا ق الكفار ا ل ذ ي ن جهلوا بالله والله يقول ان يامن ا ل ل ا ا م ن فجاء تعريف الرب بالرب عز وجل في أ ع ظ م آ ي ة ج ا ء في هذا السياق في ا ل ق ر آ ن الكريم على ا ل إ ط ل ا ق لا أ ن ز ل مثلها في الكتب ا ل س ا ب ق ة ولا ا ل ل ا ح ق ة آ ي ة كثيره ع ي ب ه فيها تعريف ا ل ل ه و ت ن ف ع ا ل إ ن س ا ن ب ش ي حقق م ن ز ل ة اوان لما يقراها ويتدبرها ما يقدرش يزيد ل ح ظ ة و ا ح د ة فيسابق إ ل ى التعلق بالصراط المستقيم إ ل ى التعلق بالتوبه يشد عليها ويعض عليها بالنواجذ قال عز وجل الله لا إ ل ه إ ل ا هو ك أ ن ه سبحانه وتعالى يجيب عن س ؤ ا ل لما قال والكافرون هم الظالمون ضمين لانه الله لا إ ل ه إ ل ا هو يعني ما عرفوش صفات الربانيه ولم يقدروا الله ولم يقدروا لله قدرا وجاء هذا الوصف العجيب الغريب للرب سبحانه وتعالى في ا ل ق ر آ ن الكريم غير قرائيسا ي ت ا م ل بعطف على شو تصفر ضمينه وعلش المؤمن يغفر ل ه ذ ه ا ل ح ق ي ق ة يكون من الظلم وان لم يكن من الكافرين ن ك و ن الضرم نعوذ بالله أ ن نكون منهم أ و أ ن نقرب إ ل ي ه م او منهم الله لا إ ل ه إ ل ا هو ج م ل ة تنفي الشريك عنه سبحانه وتعالى وتنفي أ ن يكون للكون ربان أ و خالقان أ و مالكان بل هو رب واحد ومحبود واحد كيف ذلك عاد الحي ق ي و م عجيب من أ ع ظ م المفاهيم ا ل ق ر آ ن ي ه في ا ل ح ي ا ة يعني ا ل ح ي ا ة من ا ل أ ش ي ا ء ا ل ع ج ي ب ة اللي تسلم ل ه ا الله عز وجل في ا ل ق ر آ ن الكريم حتى واحد في الدنيا ما يقبض يشرحينتنا هي ا ل ح ي ا ة علماء ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة ولاحقه ولا أ ح د يستطيع ي شرحينه ح ي ا ة ا ل س ل ا م ي ة بل أ غ ل ب الناس ي ق ف ر عقله عن إ د ر ا ك حتى لو اصله فهو حي بذاته هو سبحانه وتعالى حي وبما انه حي فهو معنى أ و هو مصدر ل ل ح ي ا ة حي فيعطي ا ح ي ا ه غ ي ر حي محمي سبحانه وتعالى والمحيي مميت لان الذي يحيي يمكن ان لا ي ح ي ف فان أ ح ي ا فهو حي ا ل م ح ي ن و إ ن لم يحي ان ا م ت ن ى عن فعل ا ل أ ح ي ا ء فهو مميت حيته ا ل ح ي ا ة طبقات ح ي ا ة درجات ح ي ا ة الانسان د ر ج ة ح ي ا ة الحيوان د ر ج ة ح ي ا ة النبات د ر ج ة الشجر ا ل أ ز ه ا ر الاعشاب النوار درجات من ا ل ح ي ا ة ثم أ ي ض ا ح ي ا ة الجماد د ر ج ة الجماد ما فيهم منك عند منخرع ومما في ق ر ا ء وقراءه ماديه يعتبر الجماد منه الله عز وجل الله يعتبر الجماد ميتا الجماد حي أ ق ص ى أ ن و ا ع الجماد حجر ما فيش حجر ق ف ي ف يحجر وهو حي به ح ي ا ة لكن نسيب ح ي ا ل ع ا حياه الله اعلم بطبقته انا ص خ ر ن ا الجبال معه يسبحنا بالعشير و ا ل ش ر ا ق لا يسبح إ ل ا حي يا جبال أ و د ي معه بالصيف لو أ ن ز ل ن ا هذا ا ل ق ر آ ن على جبل ما رايته خاشعا من خ ش ي ة الله ع ج ي ب ع ج ي ب إ ذ ن أ ن الحياه سر الكون حياه سر ا ل ك و ن الذي لا يدركه أ ح د نعطيكم وحد ا من س ا ن عزيز من كتاب الله حياء ابراهيم مع نموذج ر الم تر إ ل ى الذي حاج إ ب ر ا ه ي م في ربه أ ن ا ت ه الله الملك إ ذ قال ابراهيم ربي الذي يحييه ويميت قال أ ن ا و ح ز ن امي قال إ ب ر ا ه ي م ف إ ن الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهيك الذي كفر والله لا يجرؤ قوم ا ل ظ ل م ي على عكس ما يتطور كثير من الناس منهج ا ل ا س ت ج ل ا ل و ا ل ح ت ج ا ج لدى إ ب ر ا ه ي م انطلق من ا ل أ ع ل ى إ ل ى ا ل أ د ن ى يعني من عذر الكلام إ ب ر ا ه ي م عليه السلام من مبغي إ ي ج ا ز ل ه ذ ا المالك ل ي ل ك الزمان ل كان ك ا خ ر بالله وكان يدعي ان ل ل أ و يدعها فرعون في اختي اللاحق ج ا ل له احد ح ج ا ج ايضا في ج ه د أ ر ض قال له أ ر ب ي الذي يحيي ويميت وصور ابراهيم عن السلام على انه يزلت بها م بقيتش تجد معك في الميقات قال له انا و ح م ي واميت هذا المفسرون ف و ت على شو عبد ا ل ز ر ق م د ا د ي ه ويقطع الرب ق ا ل و ه وابدا بحيانا ق ت ل ت وشدوها ا ل بحكم ع ل ي ه ب ن ه ا بل قالوا ي ر الله لي قالوا هذا كان حكم مني سنطلق ماذا وقع اللي وقع هو ان هذا الشخص ا ل ك ا ف ر ما فهمش الكلام ذ ي ن فيه ابراهيم ما فهموه ولذلك ابراهيم ا ش د ا ئ انزل عهد الرب نشيطه انزل عد سماها م ا ق ب ل ض ظل جبلو دليل بصيره ان الله ياكل الشمس من المشرق ك ا ف ب ه ا من المغرب فغيث الذي كفر جاء ا ل م ا ه ل ي ن على تدعى حنون ب لكن ما ن ت ه م ت غ هذا الذي حرص من لا ت ه م شيء جاء م ع ط ل ا ط ر ا ف وشكري شيء غلبت شيء غلبت شيء ل ب ت ش جاهل الامام الشافعي رحمه الله و ا ض ي الله عنه قال ما ناظرت عالما إ ل ا غلبته وما ناظرت جاهلا إ ل الا ب غلبان ن لأنه عنده على العلم والحجر قوية قالوا لا تقطعي يا شيوع عزال وبديت ت ن ق ش لاش يغلبني علاش ان الجهل التي ذنب تكتمل لغه و ت ك ت م ل ل غ ة ت ق و م ا ك ن ا ل م ل ت ك ق انت ما س ت خ ب ر هو قاعده ت ن و ش سوحل ا هذا الذي يحصل في زمان ما وفي ز م ا ن هذا الذي حصل ل إ ب ر ا ه ي م في جمعه عزال ما تلاهوش ربي الذي ي ح ل ي ويميت كيف ي ح ل ي ويميت عجيب ا ل ح ي ا ة قلت في ب د ا ي ة لا يستطيع أ ح د ان يعرفها و إ ن م ا ن ح ر ف ه ا ب ل و ا ز م ي ا ماشي بجوهرها يعني لا ندير نحو المثال ب ا ل إ ن س ا ن كان ح ي م ا شرهنا ح ي و ا بشرهنا مين تتغندره في القلوب د ي ن ي كان حل ي ك ا ن ف يتكلم ربما كنت ا فيه ق ل يطلع نفسك يحبط نفسك يتحرك ولكن مش لا يسلم هذه آ ث ا ر بين ا ل ح ي ا ة وماشي بين الحياه الحياه م ع ن ى وقعت بين الانسان له ارتباط بالروح ك ا ن ف ي الرؤيه و ا ت ش ا ط الرؤيه ما ا ل ح ي ا ة ي ه ولما ن ر ق و ا ل ر ؤ ي ه تصدعني ل ن ب د ب خذ ا ل ر و ح من ا ل غ ر ب ي وما اوتيكم ن العلم الا قليلا حق سيدنا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في هذه البدء تصدعني الباب معطاك رب اجوام ل أ ن ا ل ع ق ل ه البشريه مهما كان لا يستطيع ت ف ق ي ق هذه ا ل ح ق ي ق ة في ذهنه اذن اللي في هالحي ا ة من النبى أ و ا ل إ ن س ا ن ب د ي ف ر ح ه ما ب ي ى في ش ي ل واحد ا ن ب تندق شجره ولا ارضيعه ثم تقول هذه ح ي ا ة مكنيسه أ ك ا ق و ل لك تكبر تموت تمرد خلش ب د ف هذه هي ا ل ح ي ا ة هذه آ ث ا ر ا ل ح ي ا ة ولكن في ذات هي ح ي ا ة في هذه ا ل ح ي ا ة هذا معنى م ج و ل ومستحيل علمه الاحاطه بك ميت شاكل لا هي واحد ميت تقول لي ما في الحركه لا يتكلم ش لا يتنفس هذه آ ث ا ر الموت وليس هي الموت إ ذ ا إ ب ر ا ه ي م عليه قال ربي الذي يحيي ويميت ما ل ل ل ع ق ا خ ر فهمت اثار ل الحياه وعصرنا م لكن ابراهيم ل ي ر ا ل ا م ر بهذا ا ل ش ي ب ب ه م ا ا ش ا ب بهذا ا ل ش م ب ب ه ا ل ش ا ب بهذا ا ل ا ل ب ه ا الشاب ب ه ا ل ش ا ب بهذا الشاب بهذا الشاب ه ذ ا الشاب بهذا الشاب بهذا الشاب بهذا الشاب ب ه ا الشاب ب ه ا الشاب بهذا ا ل ش ا و بهذا ح ل ش ا ب بهذا الشاب بهذا الشاب ب ذ ا الشاب بهذا الشاب بهذا الشاب ه ذ ا ا ا ب ب ه ا ل ش ا ب ب م ذ ا ا ل ش ا ن ه ذ ا ا ل ا ب بهذا الشاب ه ذ ي الشاب بهذا ل ش ا ي بهذا الشاب بهذا ا ل ش ب بهذا ن ل ا ب بهذا الشاب ه ذ ا ا ل ا ب بهذا ا ل ب ه ذ ا ا ل ا ب ل ش ا ب بهذا الشاب ب ل ش ا ف ق و ل ي ب الذي كفر فنزل بالحجاج من ا ل أ ع ل ا ق إ ل ى ا ل أ د ل ا ق بشفع له ولذلك الله عز وجل ل م ب غ ى يحاور نبي الله إ ب ر ا ه ي م وقبله العزير في السياق نفسه ما قال له شيء الله ا ح ذ ر ه ا الكواكب قال له ل ى مفهوم ح ي ا ة الموت أ و ف الذي مر على ق ر ي ة وهي خ ا و ي ة على أ ر و س ه ا قال أ ن يحيي هذه الله بعد موتها ف أ م ا ت ه الله م ئ ة ع ن م ثم ب ع ث يجب ي أن وعرفهم ر وإبراهيم إبراهيم ي الحياة ه قال كذلك وإذ لأينيكي الله تعالى ب آ ث ا ر ا ل ح ي ا ة و ب آ ث ا ر الموتى ك ا ل حوار ع ا ل ي ولكن مع ذلك ما اعطاهم إ ل ا ا ل آ ث ا ر باش يوصلهم المعجزه وانه سعيد عليه ولذلك قالوا العزير اعلم ان الله على كل شيء قدير قدرنا هذا الرأس ولذلك ى فرق الله تعالى وَاحْلَمْ اللَّهَ الحياة عَلَمْ عَشِيْمٌ أَعْزَّ وجعل فَأَكَنَكُمْ أَنَّ حَزِّيْزٌ حقيقة خطر قال الله عز وجل الله لا إ ل ه إ ل ا هو الحي القيوم ح ي والكافرون أ اوربا ل ل م س ل م كلها ظلموا ب ج ه ل ه م بالله ما عرفوا الحي الحيون الله في ا ل ح ي ا ة إ ذ ا م ع ن ا قائم بالله عز وجل ح ق ي ق ة و أ ص ا ل ه وقائم ب ا ل أ ح ي ا ء بعد ذلك تبعا يعني الحي الحقيقي إ ن م ا هو الله عز وجل ل أ ن ه حيون بذاته سبحانه وتعالى لم ي ك ت ش ب الحياه في جهه أ خ ر ى بل هو حي بذاته هو أ ص ف ل ح ي ا ة وكل ا ل أ ح ي ا ء بعد ه الناس ح ي و ا ن ا ت الحشرات النبات كل شيء ا م ا هو حي من أ ي ط ب ق ة من طبقه ا ل ح ي ا ة كانت إ ل ا وهو مستعير ل م ع ن ى الحياه يعني يكون مسلما في ا ة ل أ ن ه ا أو ل أ ن ه يكتسبها ب إ ع ط ا ء الله عز وجل معناها له ويمنعها حينما يحدثها الله عز وجل ما كنش ي واحد يعترف ا ل ح ي ا ة او يستطيع ان يعطيها لغيره من زعم انه يستطيع ان يعطي ا ل ح ي ا ة لشيء من الاشياء فليفعل شيئا و ا ح د حينما يمنعها الله منه ليدفع ذ ا ب ك ا ل م ل ز ل يعني اللي ج ا ي ن م ا ا ع ط ي ل حياه شيء واحد يرد دم ا ل غ ر ه فهم هذا ا ل ح ي ا ة اللي فيه ا ي غ ي يفعلها يشبه بالله لا يكون شيء مرموش فمن استطاع ان يفعل هذا فليتهدي ا ل ح ي ا ة حينئذ لم ل ينته ش و ي ع ذلك أ ح ولذلك كان الحي حقيقه انما هو الله عز وجل هو الحي سبحانه وتعالى وهو القيوم سبحانه والقيوميه تدبير الكون وتسهيله دقائقه وجلائله ما ك ن شيء عجبتم غيرت من مغضبتم إ ل ا وهي تتحرك في الكون ب إ ذ ن الله وبعلمه و ب أ م ر ه وبتدبيره لا ينام سبحانه لا تاخذه س ن ة ولا نوم لا نعتقده ولا نعتقله سبحانه بل هو حي دائما أ ب د ا فهو سبحانه اذا في إ ب ا ر ة الكون أ ب د ا أ ج ل ا من الازل إ ل ى ا ل أ ب د وهو لا ي ق ض ع لمكان ولا لزمان هو فوق المكان وفوق الزمان سبحانه وتعالى اذا ا ل إ ن س ا ن كلما ت و ف ل في ا ل م ع ر ف ة بالله إ ل ا و ز ا د خوفا من الله و ز ا د بعد ذلك و قبل ذلك محبه لله و ا ل ص ل ا د سبحانه وتعالى و لذلك يدرك حينئذ قوله تعالى الم يان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم بذكر الله فذكر الله ليس ذكر إ ش ك ا ل ولا ذكر اشباح ولا ذكر الفار إ ن م ا هو ذكر حقائق ذكر صفات ذكر اسماء ذكر معاني من معاني هذه الصفات العليا ا ل ع ظ ي م ة التي تجعلك الشعور ح ق ي ق ة ب ا ل ع ب و د ي ة ا ل ح ق ة ا ل م ط ل ق ة لله عز وجل كما شعر بها ا ل أ ن ب ي ا ء إ ب ر ا ه ي م والعزير و ا ل أ ن ب ي ا ء بعد ذلك إ ل ى نبينا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف إ ذ ا ل غ ي ر عرض ا ل ح ق ي ق ة ا ل ر ب ا ن ي ة و ي ت ب غ ر ج عبر مدارسها عليه أ ن يطرق بابها وهو البحث عن هذه ا ل أ س م ا ء الحسنى والصفات العلى التي ع ر ض الله بها نفسه سبحانه وتعالى في ا ل ق ر آ ن الكريم و آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن في ذلك كثير وقد بينت مثالا بل أ ر ف ع ا ل أ م ث ل ة في ذلك وعلاها ى أ و ئ ل ث اوائل أ ج ذلك إلى فنكون ان شاء الله من م الذاكرين ومن العارفين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا و ا ر ق ن ا اجتنابه واجعلنا لك من الشاكرين اللهم اجعلنا من التوابين وجعلنا من المتطهرين واغفر لنا اجمعين يا ارحم ا ل ر م ي ن يا رب العالمين اللهم وصل وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام والمسلمين والحمد لله يا رب العالمين